وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتأمنوا ربكم وقد أخذ ميثاقكم وقد أخذ ميثاقكم إنكم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم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 يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا نظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراء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 قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم ورتبتم وتربصتم ورتبتم وغرتكم الأمان حتى جاء أمر الله وغرقكم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فديته ولا من الذين كفروا مأوى قوم النار هي مولاكم وبئس المصير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 وَرِيَنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ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 أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم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 وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وما الحياة الدنيا إلا متع الخرور سابقو إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وجنّة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا أعد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 فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد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 آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنَ الرَّحْمَةِ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 والله ذو الفضل العظيم الله. الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر